وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَنُّ وَلَا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى أَقُبِلْ وَلَا تَخَفْ يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين